بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاذا هو المجلس الثلاثون مما جال جرد تفسير عليمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله في تفسير سورة التوبة ثم بين الله مصارف الصدقات رويا عن زياد بن حارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته فأته رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك كحقك قال الله تعالى إنما الصدقات أي الزفوات وإما للحصر تثبت المذكورة وتنفي مع ذا للتقراء والمساكين مذهب أبي حنيفة ومالك الفقير من له بعض ما يكفي والمسكين من لا شيء له فالفقير عندهما أحسن حالا من المسكين ومذهب الشافعي وأحمد بعكسه وأبو حنيفة يمنع من الصدقة من يملك نصابا فإذا لم يملكه جاز أن يعطى نصابا وأكثر قال ومالك يجوز دفعها لمن له نصاب لا كفاية له فيه فيعطى نصابا وما فوقه وعند الشافعي وأحمد من ملك ما لا يقوم بكفايات مطلقا فليس بغني فيعطى الفقير والمسكين عند الشافعي كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله. وعند أحمد يعطى لهما ولعائلاتهما تمام كفايتهم سنة والعاملين عليها هم الجبات لها ومفرقوها يعطون على قدر عمالتهم مع غناهم بالاتفاق والمؤلفة قلوبهم وهم من يتألف قلبه ليخلص إيمانه أو يرجى بعطيته إسلام نظيره أو جباية الزكاة مما ممن لا يعطيها يعني يرجى, يرجى منه بهذه العطية جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين أو من يتقى شره من الكفار أو يرجى إسلامه قرأ أبو جعفر وورش عن نافع والمولفة بفتح الواوي بغير همز والباقون بالهمز وحكمهم غير منسوخ وسهمهم ثابت عند أحمد وعند الشفعي أن حكم المؤلفة من المسلمين باق وأن الكافر لا يعطى تألفا بحال وعند أبي حنيفة ومالك حكمهم منسوخ وسهمهم ساقط إلا أن مالكا قال إن احتج إليهم جاز الدفع لهم وفي الرقاب هم المكاتبون يعطون منها عند أبي حنيفة ما يعانون به في فك رقبتهم وعند الشافعي قدر دينهم وقال مالك لا يعطى المكاتبون وإنما يشتري الإمام رقابا ويعتقهم والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور وقال أحمد بجواز الأمرين ووافق الشافعية في إعطائهم قدر دينهم وقال أيضا يجوز أن يفدي بها أثيرا مسلما وروي مثله عن مالك والمشهور عنه خلافه والغارمين هم الذين علتهم الديون لغير معصية فمن غرم لإصلاح نفسه في مباح اعطي إذا لم يكن له من المال ما يفي بدينه بالاتفاق وإن غرم لإصلاح ذات البين اعطي مع غناه عند الشافعي وأحمد خلافا لابي حنيفة ومالك فانهما يشتبطان أي يكون فقيرا وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم فيعطون مع غناهم عند الثلاثة فقال أبو حنيفة هو مخصوص بالفقير منهم وقال أحمد الحج من سبيل الله فيعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه وافقه محمد بن الحسن وخالف أبو يوسف وبن السبيل هو المسافر المنقطع دون بلده فيعطى ما يقطع به سفره عند الثلاثة وعند الشافعي لا فرق بين منشئ السفر والمجداز إذا لم يكن معه ما يحتاج إليه في سفره ويشترط في السفر أن يكون مباحا عند الثلاثة خلافا لابن حنيف فريضة أي واجبة من الله مصدر مؤكد أي فرض الصدقات فريضة والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها قال اختلف الأئمة في جواز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز صرفها إلى صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود سائرهم وقال مالك يتحرى في موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة مش الخلة وهنا ضبطت الخلة من أهل الخلة والحاجة ومعنى الخلة الفقر الفقر لا الفقير الخلة ما هي الخلة الخلة قريبة معنى الصحبة ماشي أو المحبة ونحو ذلك أما الخلة فالفق قال واتفق لئمة رضي الله عنهم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف من المال السائمة من بهمة الأنعام وهي التي ترعى في أكثر الحوء والخارج من الأرض والنقد وعروض التجارة ولا تجب إلا بشروط الخمسة الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك فلا تجب على مكاتب ومضي الحول إلا في الخارج من الأرض وتقدم الكلام عليه في سورة الأنعام عند تفسير قوله وآت حقه يوم حصابه وهل يشترط البلوغ والعق قال الثلاثة لا يشترط بل تجب في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة يشترط فلا تجب عليهما والزكاة في اللغة الزيادة يقال زكى المال إذا نما وزاد وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ولا يجوز أداؤها إلا بالمية بالاتفاق ويجوز تعجيلها عند أبي حنيفة لسنة أو أكثر وعند الشافعي لحول واحد وعند أحمد لحولين وقال مالك لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها واتفقوا على أن نصاب الإبل خمس. ففي كل خمس شات إلى أربع وعشرين وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين ثم في إحدى وستين جذع لها أربع سنين ثم في ست وسبعين بنت لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإن زادت واحدة فقال أبو حنيفة يستأنف الفريضة ففي كل خمس شات كالأول إلى مئة إلى مئة وخمس ففيها حبة وبنت مخاض إلى مئة ففيها ثلاث حقاق ثم في الخمس شات كالأولى إلى مئة وخمس ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مئة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لابون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك إذا زادت واحدة بوايتان أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقق إلى 200 ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة وخمسين وقال الشفعي وأحمد إن الزيادة الواحدة تغير الفرض فيكون في مائة وإحدى وعشرين بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك إذا زادت واحدة روايتان أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون ورواية الأخرى ليس فيها إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومئة فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ومن كل ثمانين بنت لبون واتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون ففيها تبيع أو تبيعا وهي التي لها سنة عند الثلاثه وعند مالك التي لها سنتان وفي الاربعين مسنه وهي التي لها سنتان عند الثلاثه وعند مالك التي لها اربع سنين إلى تسعة وخمسين بلغت ففيها تبيعان إلى فإذا بلغت ففيها تبيع ومسنة. فإذا بلغت ثمانين ففيها فيها وفي تسعين ثلاثة تبيع وفي مئة تبيعان ومسنة. وعلى هذا أبدا يعتبر الفرض في كل ثلاثين سبيع وفي كل أربعين مسنة والجوانيس نوع منه بالاتفاق نوع من البقر بالاتفاق واتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شات إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياء إلى أربع مائة ففيها أربع شياء ثم في كل مائة شات والمعز والضأن سواء بالاتفاق واختلفوا فيما يؤخذ من الزكاة فقال أبو حنيفة أبن ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثنين وهو ما تمت له السنة ولا يجزي الجذع وهو ال... وهو عنده الذي أتى عليه أثار السنة وقال الثلاثة يؤخذ الجذع من الضأن وهو ما له سنة عند مالك والشفاعي وستة أشفر عند أحمد والثني من المعزي وهو ما له ثلاث سنين عند مالك وسنتان عند الشفاعي وسنة عند أحمد واختلفوا في الخيل إذا لم تكن معدة للتجارة فقال الثلاثة لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة فيها الزكاة إن كانت سائمة ذكورا وإناثا أو إناثا فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة ذراهم وخالفه صاحبه فوافق الجماعة واختلفوا فيما إذا كانت الغنم ذكورا أو إناثا أو من الصنفين فقال أبو حنيفة يجزئ أخذ الذكر من كل، وقال الثلاثة إن كانت كلها ذكورا أجزاء الذكر وإن كانت إناثا أو من الصنفين فلا يجزئ فيها إلا الأنف واتفقوا على أن نصاب الفضة مئة درهم وأما نصاب الذهب فقال مالك هو عشرون دينارا وقال الثلاثة هو عشرون مثقالا، فإذا حال الحول ففي كل منهما ربع العشر بالاتفاق واختلفوا في الحلي المباح مما يلبس ويعار فقال أبو حنيفة فيه الزكاة وقال ثلاثة لا زكاة فيه وأما المحرم والمعد للتجاره ففيهما الزكاة بغير إلد واختلفوا في زكاة معد فقال أبو حنيفة وأحمد تجب في كل ما يستخرج من الأرض من ذهب وفضة وحديد ونحوها واختلف فقال أبو حنيفة لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره الخمس وهو فيء والباقي لمستخرجه وقال أحمد يعتبر النصاب وفيه ربع العشر زكاة في الحال وقال مالك والشفعي لا يتعلق بشيء إلا بالذهب والفضة ووافق أحمد في اعتبار النصاب ووجوب ربع العشر زكاة في الحال ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان بالاتفاق واختلف في الركاز وهو دفن الجاهلية فقال الثلاثة فيه الخمس في الحال قل أو كثر من أي نوع كان والواجد كالغانم له أربعة أخماس ومصرف مصرف ألفين وقال الشافعي شرطه النصاب والنقد للحول وفيه الخمس يصرف مصرف الزكاة واتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق فيها ربع عشر ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول فقال الثلاثة إذا حال عليها الحول قومها فإذا بلغت نصابا زكاها وقال مالك لا تجب الزكاة حتى يبيع فإن اقام أحوالا فلا شيء عليه دام عرضا ولا تقوم في كل سنة فإذا باع زكى لسنة واحدة واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين وتنزم عند الثلاثة من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ما يخرجه فيها وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصابا ووقت وجوبها عند أبي حنيفة طلوع الفجر يوم الفطر وعند الثلاث غروب الشمس ليلة الفطر ويجوز تعجيلها عند أبي حنيفة قبل رمضان وعنه خلاف وعند مالك وأحمد يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم ويومين وعند الشفعي من أول الشهر ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى بالاتفاق واتفقوا على جواز إخراجها من خمسة أصناف البر والشعير والتمر والزبيب والأقط وقال أبو حنيفة وأحمد يجزي الدقيق والسويق أيضا وقال مالك يجوز إخراجها من الحب من سائر الأقوات كالأرز والذرة والدخن واتفقوا على أن الواجب صاع من كل جنس سوى أبي حنيفة فإنه قال يجزي من البر خاصة نصف صاع <تصفيق> واختلفوا في قدر الصاع قل أبو حنيفة ثمانية أرطال بالعراقي وقال ثلاثة أبو يوسف خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع ر وثلث سبع رطل المصري ورطل وسبع رطل بمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وعشر أوقين وسبع أوقية قديسية وست مئة وخمسة وثمانون درهم وخمسة أسباع درهم وأربع مائة وثمانون مفقالا وتقدم ذكر المد مستوفا في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى فكثرته إقعام عشرة مساكين واختلفوا في جواز إخراج القيمة فقال أبو حنيفة أجوز وخلفه الثلاث واختلفوا في الأفضل فقال مالك وأحمد التمر أفضل ثم الزبيب وقال الشفعي البر أفضل وقال أبو حنيفة أفضل ذلك أكثره نماء والله أحب كنا استطلب الاستفراد الطويلا في ذكر أحكام الزكاة في قول تعالى إن مصدقته الفقراء والمساكين الآية ثم قال ونزل في من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ويقول نأذيه وننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا فإنه أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما قيل له واقبلوا قل أذن خير لكم أي إذا كان كما تقولون فهو خير لكم قرأ نافع أذن بإسكان ذلك والباقون بالرفع يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم إلا المنافقين ورحمة قرأ حمزة ورحمة بالخضي على معنى أذن خير ورحمة والباقون بالرفع أي هو أذن خير وهو رحمة للذين آمنوا منكم لأنه كان هو سبب إيمانه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ونزل في من تخلف عن غزوة تبوك واعتذر يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ولما كان رضا الله تعالى رضا نبيه وبالعكس وحد الضمير فيه أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدقا الم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يعاديهما فان له قال فتحا خبر مختلئ محدوف أي فجزاؤه أن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أي الفضيحة العظيمة ثم خبر بحال المنافقين فقال يحذر المنافقون أي يخشون أن تنزل عليهم أي على المؤمنين سورة تنبئهم أي تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم أي قلوب المنافقين المعنى المنافقون يحذرون من نزول سورة على المؤمنين تخبر بما يظمرون من النفاق فيفضحون وهم مع ذلك يستهزئون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون من انزال السورة فيكم قرأ أبو جعفر استهزوا بضم الزاي بغير همز وكذلك في يستهزون في الحرف الآية والحرف الآية فاستهزئون والباقون بالهمز فيهما وكان جماعة يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فأخبر الله نبيه فدعاهم فقال قلتم كذا فأنكروا واعتذروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب فنزل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض في الكلام ونلعب كما يفعل الرقب نقطع الطريق بالحديث واللعب قل يا محمد أب الله وآياته كتابه ورسوله كنتم تستهزئون توبيخا على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به لا تعتذروا لا تظهروا عذركم قد كفرتم باستهزائكم بعد إيمانكم بعد اظهاركم الإيمان إن عن طائفة منكم أي إن نرحم طائفة منكم بتوبتهم وإخلاصهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق قرأ عاصم نعف بالنون وفتحها وضم الفاء نعذب بالنون وكسر الزاي طائفة نصول مفعول به وقرأ الباقون يعفى بالياء وضمها وفتح الفاء تعذب بالتاء وفتح الزاي طائفة رفع على غير تسمية الفاعل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض في النفاق والدين يأمرون بالمنكر بالكفر والمعصية وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم يمسكون عن الصدقات نسوا الله تركوا أمره فنسيهم فتركهم من رحمته إن المنافقين هم الفاسقون الكامرون في التمرد والفسوق وعد الله المناسقين والمنافقات والكفار نارج أن مخالدين فيها هي حسبهم كافيتهم جزاء على كفهم ولعنهم الله أبعدهم من رحمته ولهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع كالذين خبروا مفتدأ أي أنتم مثل الذين أي أنتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم أي انتفعوا برصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات فاستمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم قال وسلكتم مسلتهم وخبتم في الباطن كالذي خاضوا أي كما خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قال لم يستحقوا عليها ثوابا واولئك هم الخاسرون الذين خسروا الدرين ألم يأتهم يعني المنافقين نبأوا قبروا الذين من قبلهم حين عصوا رسولنا وخالقوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم ثم ذكرهم فقال قوم نوح أهلكوا بالطفال وعادم أهلكوا بالريح وثمود بالرجفة وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك المرود وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكوا من نار يوم, يوم الظلة والمؤتفكات مدائن قوم لوط تفكت أي انقلبت بهم فصارت علي فصارت عليها سافلها قال أقالون عن نافع بخلاف عنه والمؤتفكات بإسكان الواوي بغيره تمز والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم فما كان الله ليظلمهم أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عرضوها للعقاب بالكفر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة يأمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة وينهون عن المنكر الشرك والمعصية والمعروف هو ما عرفه العقل والشرع بالحسن والمنكر ما انكره أحدهما لقبحه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية باتفاق الأئمة واجماع الأمة وهو من أعظم قواعد الإسلام والنهي هو استدعاء ترك الفعل وهو أمر بضده وحقيقة التحريم وحقيقة للتحريم وحقيقة الأمر للإيجاب والقبول ويقيمون الصلاة المفروضة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في سائر الأمور أولئك سيرحمهم الله لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع إن الله عزيز لا يمتنع عليه ما يريد وحكيم يضع الأشياء في محلها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة قال تستطيبها النفس في جنات عبد بستين خل ورضوان من الله أي شيء من رضا الله أكبر في حين التمثيل يعني. قال شيء من رضا الله أكبر من ذلك كله ذلك أي رضوان هو الفوز العظيم وحده دون ما يعده الناس فوزا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون ربنا فأي شيء أفضل فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا يا أيها النبي جاهر الكفار بالسيف والمناتقين بالحجة واغلظ عليهم في الجهادين ومأواهم جهنم في الآخرة وبئس المصير مصيرهم قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح يحرفون بالله ما قالوا روي أنه عليه السلام أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فقال الجلاس ابن سويب لان كان محمد صادقا نحن شر من الحمير فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزل فتاب الجلاس وحسنت توبة ولقد قالوا كلمة الكفر قال سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إسلامهم أظهر الكفر بعد إغارهم الإيمان وهم بما لم ينالوا وهو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقفوا له بالعاقبة عند عوده من تبوك وما نقم أنكروا وعابوا على المؤمنين إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وذلك أن أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم وقيل للحسين بن الفضل هل تجد في القرآن قول الناس احذر شر من أحسنت إليه فقال نعم قوله تعالى في قصة المنافقين في التوبة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإي يتوبوا من كفرهم يكون خيرا لهم من نفاقهم هو الذي حمل الجلاس على التوبة فقتل مولا له فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بديته 12 ألف درهم فاستغنى وإي يتولوا يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخذي والآخرة بالنار وما لهم في الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير قال فينجيهم من العذاب ومنهم يعني المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنؤدين حق الله منهم وللكونن من الصالحين نعمل بعمل أهل الصلاح فيه نزلت في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يرزقني مالا فقال عليه السلام قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فراجعه وقال والذي بعثك بالحق لئن رزقني مالا لأعطي كل ذي حق حقا فدعا له فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة فنزل واديا وانقطع عن الجمعة والجماعة فسال عنه صلى الله عليه وسلم فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال يا ويح ثعربك فبعث مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهم الناس بصدقتهم ومر بثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية فارجع حتى أرى رأيه أنزلت فجاء ثعلبة بالصدقة فقال إن الله منعني أن أقبل منك فجعل يحفو على رأسه التراب فقال هذا عملك فقد أمرتك فلم تطعني فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر في خلافة فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر في خلافة فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عثمان فلم يقبلها وهلك في خلافته فلما ياتهم من فضله باخلوا به قال منعوا حق الله منهم وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون وهم قوم عادتهم الإعراض عنها تعاقبهم أي جعل الله عاقبة ذلك ثساخ ثابتا في قلوبهم فلا يؤمنون إلى يوم يلقونه هو يوم القيامة بما أخلص الله ما وعده من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون في يمينه قال صلى الله عليه وسلم آية مناسبة ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعده أخلص وإذا تمينا خان ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم قال ما أسره في أنفسهم من النفاق وأنا حديثهم فيما كان بينهم وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه ذلك قرأ حمزة أبو بكر عاصم الغيوب بكسر الغيب والباقون بالضم الذين يلمزون قرأ يعقوب يلمزون بضم الميمي والباقون بالكسر أن عيبون المطوعين المتبرجعين من المؤمنين في الصدقات والمراد عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة ألاف درهم وكان ماله ثمانية آلاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت فيما أمسكت فبارك الله له حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين ألفا وتصدق عاصي بن عدي بمائة وسق تمر وجاء ابو عقيم بصاع تمر فقال يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجريد الماء حتى نلت صاعين فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه بيعطى من الصدقات أبو عقيل يبقى الذي نزل فيه والذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين في الصدقات كما ذكر عبد الرحمن وعاصم قال فنزلت والذين لا يجدون إلا جهدهم قال بضم الجيم طاقتهم وبالفتح المشطة والتلاوه بالأول جهدهم والمراد بالمطوعين كما قال عبد الرحمن وعاصم والذين لا يجدون إلا جهدهم أبو عقيم فيزخرون منهم فيستهزئون بهم سخر الله منهم جازاهم على سخيتهم ولهم عذاب أليم على كفرهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لبه أمر ومعناه خبر تقديره استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وذكر عدد السبعين قطعا لأطمعهم عن المغفرة على عدد العرب لأنها عندهم مثل لغاية الاستقصاء في العدد فلما نزلت قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد رخص لي فلا أزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر لهم فانزل الله على رسوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين المتمردين في كفره فرح المخلفون المتروقون عن غزوة تبوك بمقعدهم قال بقعودهم خلاف رسول الله أي من بعده وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وتراهتهم لما ذكرها هي شح إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر أي الجهاد لأن غزوة تبوك كانت في أشد الحر كل رجعنا ما أشد حرا من غزوة تبوك لو كانوا يفقهون أي يعلمون وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود يقصد يعلمون ثم قال تهديدا بصيغة الأمر فليضحكوا في الدنيا قليلا وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب فإن رجعت الله ردك يا محمد من غزوتك هذه إلى طائفة منهم يعني من المخلفين وإنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافق فاستاذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا في سفرة قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف أو بك عاصم معي بإسكان ذياء والباقون بفتحها ولن تقاتلوا معي عدو قراءة العامة معي بإسكان ذياء في هذا الحرف وقرى حفص عن عاصم بفتح ذياء إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك فقعدوا مع الخالفين أي المتخلفين من النساء والصبيان وأهل العذار قال ولما حضر عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق الموت بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال أهلتك حب اليهود فقال لم أبعث إليك لتؤنبني بل تستغفر لي وطلب منه أن يكفنه بثوبه الذي أني جسده فكفنه صلى الله عليه وسلم دفعا لمنته لأنه كان قد, قس قد كسى العباس لما أسر يوم بدر قميصا لأنه لم يكن بقدره قميص سوى ثوب بن أبي وصلى عليه فكل صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال وما يغني عنه قميص وصلاة من الله فالله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف رجل لما يرون من تبركه فروي أنه أسلم ألف من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره لا تقف لا تقف عليه بالدث ومات ماضيا معناه الاستقبال لانه كائن لا محاله إنهم كفروا بالله ورسوله وما سوهم فاسقون فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض ولا تعجبك أموالهم واولادهم إنما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته, والمراد أمته إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا ووجه تكديرها تأكيد هذا المعنى وأيضا لأن الناس كانوا يفتنون بصلاح حال منافقين في دنياهم وإذا نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم قال ذو الغنى والسعب وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين الزمن وأهل العذر رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء جمع خالفة وطبي على قلوبهم فهم لا يفقهون ما في الجهاد وموافقة علافهم ذلك ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من الشقاء لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم وأولئك لهم الخيرات منافع الدارين الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة وأولئك هم المفتحون الفائزون بالمطالب أعد الله لهم جنات تجهي من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم بيال لما لهم من الخيرات الأخروية وجاء المعذرون قراءة العامة بتطح العين وتجديد الذال أي الآتون بصورة العذر ولا عذر لهم وقرأ يعقوب بإسكاني العين وتخفيف الذنب. المعذرون يعني الذين أتوا بالعذر وبالغوا فيه، وهم قوم من الأعراب ليؤذن لهم. استأذنوا في التخلف متعذرين متعذرين بالجهد أو الجهد وكثرة العيال. بالجهد وكثرة العيار قال إن عباس وقوم معه منهم مجاهد كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقة وقال قتادت وفرقة معه بل هم قوم كفر وقولهم وعذرهم كذب وهذا له علاقة به القراءة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المناسقين كذبوا الله ورسوله في الدعاء الإيمان ولم يجيئوا ولم يعتدروا سيصيب الذين كفروا منهم من الأعراب عذاب أليم في الدنيا بالقتل وفي الأسرات بالنار ثم الله تعالى ذوي الأعذار فقال ليس على الضعفاء الهرم والزمن، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لفقرهم حرج إثن إذا نصحوا أخلصوا لله ورسوله بالايمان والطاع، ما على المحسنين في إيمانهم من سبيل طريق عتاب والله غفور رحيم لهم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم معك إلى الغزو قلت لا أجد ما أحملكم عليه المعنى لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء وهم الذين أتوكى وهم سبعة نفر سموا البكائين معقل ابن يسار وصخ ابن خنسا وعبد الله بن كعب الأنصري وعلبة ابن زيد الأنصري هو علبة مشعلية وهنا كتبوا بلياء وكمان في تشديد فتحة هو علبة ابن زيد ومشهر علبة ابن زيد الأنصري وسالم, وسالم بن عمير وسعلبة ابن غنمة وعبد الله بن مغفل المزني أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الله قد ندبنا للخروج فحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المقصوفة نغزو معك فقال لا أجل فتولوا وهم يبكون فذلك قوله تولوا وأعينهم تسير تسير من الدمى حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في الجهاد تلخيص ليس إلى عقوبة هؤلاء سبيل إنما السبيل بالمعابد على الذين يستأذنونك وهم أغنياء واجدون الأهبة رضوا بأن يكونوا مع الخوارث النساء والصبيان، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تقدم تفسير نظير هذه الآية قريبا يعتذرون إليكم عندنا نحن في النصحة في العالمة قبلها بآية يعتذرون إليكم في التخلف إذا رجعتم إليهم من هذه السفرة قل لا تعتذروا بالمعاذير الكاذبة لأنه لن نؤمن لكم لن نصدقكم لأنه قد نبأنا الله من أخباركم وهو ما في ضميركم بالوحي إلى نبيه وسأل الله عملكم ورسوله أتنيبون أم تثبتون على كفركم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة المطلع عليكم فينبئكم بما كنتم تعملون بالتوبيخ والعقاب عليه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إذا انصرفتم من غزوكم لتعرضوا عنهم لتصفحوا فلا تعاتبوهم فأعرضوا عنهم ولا توبخوهم إنهم رجس نجس لا يمسع فيهم التأنيم ومأواهم في الآخرة جهنم فتكفيهم عتابا جزاء بما كانوا يكسبون حلف عبد الله بن أبي أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وطلب أن يرضى عنه فنزل يحلفون لكم لترضوا عنهم بحلفهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصاد عقابه الأعراب قال أهل البدن أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتوحشهم وعدم مخالطتهم لأهل العلم وبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنة وأجدروا أحق أن أي بأن لا يعلموا قدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع والله عليم بما في قلوب خلقه حكيم بما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقابا وثوابا قال وأما إمامة الأعرابي هنا استطرد في ذكر أحكام تتعلق بالأعراب قال وأما إمامة العرب للحضريين فهي جائزة بالاتفاق إذا أقام حدود الصلاة إلا أن أبا حنيفة يكره تقديمه على غيره ومالك يكره إمامته وإن كان أقرأهم واخترفوا في شهادة البدوية على القروي فقال مالك لا تقبل في الحضر لما في ذلك من تحقق التهمة وأجازها في السفر في المال وغيره لعدم جيبة وقال الثلاثة تقبل مطلقا إذا كان عدلا مرضيا ومن الأعراب من ما يتخذ ما ينفق مغرما قال غرامة فلا يرجو على إعطائه ثوابا إنما يعطي خوفا ورياء ويتربص بكم الدوائر قال دول الزمان وما يدور من آفاته لينقلب الأمر عليكم ويظهر المشكون عليهم دائرة السوء عليهم يدور البلاء والحزن ولا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم قرأ ابن كثير أبو عمرو السوء بضم السين يعني الضرر والبلاء وقرأ الباقون بالفتح السوء يعني الفساد والله سميع لما يقولون عليم بما يضمرون نزلت في عرب أسد وغطفان وتميم ثم استثنى فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر قنبل مقرن من مزينة وغفار وجهينة وغفار وجهينة قنبل مقر وغفار وجهينة لعلها كذلك ويتخذ ما ينفق قربات قال جمع قربة عند الله أي يطلب القربة إلى الله وصلوات الرسول ادعيته اي يرغبون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها قربة لهم قال شهادة من الله لصحة معتقدهم هذا ليس تفسير ألا انها قربة لهم وشهادة من الله لصحة معتقدهم يعني الله سبحانه وتعالى وصف انها قربة لهم فيكون فتكون هذه فيكون قول الله عز وجل إنها قربة لهم شهادة من الله لصحة معتقدهم أن ما طلبوا ان يكون قربة هو قربة لهم فدل على أنهم مؤمنون قالوا تصديق لرجائهم قرأ ورش عن نافع قربة بضم الرأي والبقونة بسكونها والقربة ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من صوم أو صدقة أو غيرهما كبناء مساجد ونحوها سيدخلهم الله في رحمته وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم والسين لتحقيقه وقوله إن الله غفور رحيم لتقديره والسابقون الأولون من المهاجرين الذين صلوا إلى القبلتين وهم الذين هجروا قومهم وفارقوا أوطانهم والأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرعة مصعب بن عمير يعلمهم القرآن فأسلم معه خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان هو الفسر السابقين الأولين من الأنصار. ففسروا بهذا التفصيل وكما سبق في المهاجرين قرأ يعقوب والانصار برفع الراء عطفا على قوله والسابقون والانصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وآوه أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان هم بقية المهاجرين والانصار أو من استنى بهم إلى يوم القيامة رضي الله عنهم لطاعتهم ورضوا عنه لافاضته عليهم الخير. وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قرأ كثير من تحتها بزيادة كلمة من وخفض تحتها وكذلك هي في المصحف المكية وقرأ الباقونة بحذف لفظة من وكذلك هي في مصحفه واتفقوا على إثبات من قبل تحتها من تحتها يعني في سائل القرآن قال ابن الجزري في النشر ويحتمل أنه إنما لم يكتب من في هذا الموضع لأن المعنى ينبع الماء من تحت أشجارها لا أنه يأتي من موضع ويجري تحت هذه الأشجار فالاختلاف المعنى خلف في الخط وتكون هذه الجنات معدة لمن ذكر تعظيما لأمرهم وتنويها بفضلهم وإظهارا لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم ولمن تبعهم بالإحسان والتكريم والله أعلم انتهى سنوى نقل من النش مثل هذا يعني هذا المعنى مذكور فيما قبل النشر كثيرا يعني خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومعنى هذه الآية الحكم بالرضى عنهم بإذخالهم الجنة وغفر ذنوبهم والحكم برضاهم عنه في شكرهم وحمدهم على نعمه جعلنا الله منهم برحمة آمين واختلف في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امرأته خديجة رضي الله عنها مع اتفاقهم على أنها أول من آمن به قيل علي بن أبي طالب وابن عشر سنين وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة وكان إسحقه من إبراهيم الحنظري يجمع بين هذه الأخبار فيقول وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن العبيبي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعي وأكبر التابعين الفقهاء السبع لماذا ذكر التابعين والذين تابعون بإحسان طييل Chase أكبر هؤلاء التابعين الذين اتبعوا المهاجرين وأناهرب وأكبر التابعين الفقهاء السبع من أهل المدينة وهم عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود وابن أ... وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي وعروته ابن الزبير من العوام أخو عبد الله بن زبير الذي تولى الخلاف وقاصر ابن محمد بن أبي بكر الصديق وكان من أفضل أهل زمانه وسعيد بن سيب القرشي قال عنه الإبام أحمد رضي الله عنه إنه أفضل التابعين وسليمان بن سلبه وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحاجة المخزومي القرشي وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصري وأبوه زيد بن ثابت من أكابر الصحابة وهؤلاء السبعة هم الذين انتشر عنهم الفقه والفتية وقد نظم بعض الفضلاء أسمائهم في بيت واحد فقال الا كل من لا يقتدي بائمه فقسمته ضيزة عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة قولوا تعالى وممن حولكم أي حول بلدكم وهي المدينة من الاعراب منافقون وهم مزينة وجهينة وأشجع واسلم وغفار كانوا نازلين حول المدينة ومن أهل المدينة قوم منافقون مرضوا على النفاق مرنوا وتمهروا فيه وهم من الأوس والخزرج لا تعلمهم أنت يا محمد نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين الأولى قضيحة في الدنيا لأنه صلى الله عليه وسلم قام يوم جمعه خطيبا فقال أخرج يا فلان ويا فلان فإنك منافق فأخرج, فأخرج جماعة من المسجد الثانيه عذاب في الاخره وقيل هما القتل وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم باي يخلدوا في جهنم واخرون قال مبتدا اعترفوا بذنوبهم صفته وخبروا الخلق عملا صالحا وهو اقرارهم وتوبتهم واخر سيئا هو تخلفهم وضع الواو موضع الباء كما يقالوا خلطوا الماء واللبن أي باللبن عسى الله أن يتوب عليهم يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم يتجاوز عن التائب. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ أموالنا التي تخلفنا عنك بسببها فتصدق بها واستغفل لنا فقال لم أؤمر بذلك فأنزر الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهروا من ذنوبهم وتزكيهم بها أي تلمي حسناتهم وترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المقلصين وصلي عليهم أن لهم واستغفر إن صلاتك قر حمزة والكسائي وخلقوا حفص عن عاصم إن صلاتك على التوحيد وفتح التاء والباقون بالجمع وكاسري التاء سكنوا لهم قمأنينة والله سميع لاعترافهم عليم بندامتهم فلما نزل التوبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ فقال الله تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده إذا صحت ويأخذ الصدقات أن يقبلها وأن الله هو التواب الرحيم وأن من شأنه قبول توبة التائبين قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها مثل الجبل العظيم قال البغوي رحمه الله في شرح السنة كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل من صفات البالي تعالى كالنفس والوجه واليدي والرجل والإثيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح فهذه ونضائرها صفات الله تعالى ورد بها الشرع يجب الإيمان بها وأمر على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن البارية لا يشبه لا أن الباريء لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعها بالإيمان والقبول. وتجنبوا فيها من التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالى كما أخبر عن الراسخين في العلم فقال والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا انفه طبعا هو كلام البغوي هنا فرعا ما ورد فيه الحديث إلا كأنما يضعها في يد الرحمن وذكر الحديث للآية في قول الله سبحانه وتعالى ويأخذ الصدقة يعني هو نفسها ليست فيها صدقة في اليد لله سبحانه وتعالى ولكن فيه يأخذ فهو ذكر الحديث في هذا المعنى ثم ما ورد فيه الحديث نقل فيه كلام إلبه وقول اعملوا قال ما شئتم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فإنه لا يخفى على الله خيرا كان أو شرا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. وآخرون من المتخلفين التائبين مرجون مؤخرون لأمر الله فيهم بما يشاء قرد كثير أبو عمرو بن عامر وأوبكا من عاصم مرجعون بالهمز والبقون بالواوي بغير همز والمرجعون هم الثلاثة الذين سأتي قصتهم وهم كعب بن مالك وهجال بن أمية ومرارة بن الربيع لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة أبو لبابة بالغ في التوبة والاعتذار ف. كان له شأن مختلف فترقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في توبتهم إما يعذبهم إن لم يتوبوا وإما يتوب عليهم بإمتابوا والله عليم حكيم فيما يفعل بهم فنزلت توبتهم بعد خمسين ليلة والذين اتخذوا قرأ نافع وأبو جعفر وابو عمرو الذين بغير واو قبل الذين وكذلك وفي مصاحفهم والباقون بالواو مسجدا ضرارا أي مضارة نزل في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء وكانوا إثنى عشر رجلان فعلوا ذلك مضارة للمؤمنين وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء فلما فرغوا أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجهزوا إلى تبوك وقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة وإن نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه وتدعو بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر وإن قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه وكان أبو عامر الراهب رجلا منهم قد تنصر في الجهلية وترهب ولم يزل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزم يوم حنين، وسماه أبا عامر الفاسق كان قال لهم ابن مسجد، فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجنود فأخرج محمدا وأصحابه من المدينة فهذا معنى قوله تعالى وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله أي لأجل هذا المنافق الذي حارب من قبله أي من قبل بناء مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء ولما خرج إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هبك بقن نسرين طريدا وحيدا ولا يحلفون إن أرادنا أي ما أرادنا إلا الفعلة الحسنة ببناء هذا المسجد ويرفق بالمسكين والضعيف في الليلة الشاتية وشدة الحر والسعة على المساء. مسألة حضوره في حنين مما يحتاج إلى يراجعه. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي حلفهم. يعني هو أبو عامر الراهد كان ذهب إلى مكة وخرج في أحد قتل قتل في أحد يقول وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَضْنَ إِنْ أَرَضْنَ إِلَّا الْفِعَلَةَ الْحُسْنَةِ ببناء هذا المسجد ويرفق بالمسكين والضعيف في الليلة الشاتية والشدة الحرب والساعة على المسلمين والله يشهد إنهم كذبون في حالفهم فلما خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سألوه إتيان مسجدهم ليصلي فيه فنزل لا تقم فيه أبدا لا تصلي في مسجد الضرار وأخبر بحالهم فأرسل وحشيا بجماعة فحرقوه وهدموه وتفرق أهله فجعل مكانه كناسه تلقى فيها الجير لمسجد اسس أي بني أصله على التقوى واللام للابتداء في قوله لمسجد من أول يوم وضع أساسه أحق أن تقوم فيه مصليا خبر الابتداء والمسجد أسس المسجد مفتدى وحق خبر والمسجد المؤسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد به الحديث عنه عليه السلام وقيل مسجد قباء لأنه صلى الله عليه وسلم أساسه وصلى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة فيه رجال يحبون ان يتطهروا بالتوبه من المعاصي وقيل بالماء من الاحداث والله يحب المطهرين قال يرضى عنه افمن اسس بنيانه قرا نافع وابن عامر اسس بضم الهمزه وكسر السين بنيانه رفعا فيه جميعا على غير تسميه الفاعل والباقون بفتح الهمزه والسين والنون على تسميه الفاعل والمراد قواعد البنيان على تقوى من الله ورضوان اي على طلب التقوى ورضى الله خير أمن أم أسس بنيانه على شف جرف قال طرف وادم حفر أصله بالماء طرف وادم حفر أصله بالماء قرأ ابن عامر وحمزة وخلق وأبو بكر عن عاصم جرف بساكنة الراء والباقون بضم الراء وهما لغتان هارم أي أشرف على السقوط قرى أبو عمر والكتائي وأبو بكر عن عاصم هارم بالإمالة واختلف عن قلون وابن ذكوان وروي عن إعفوب وقنبل الوقت برياء على هاري تنهار به أي سقط بالباني في نار جهنم يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم يتهور بأهلها فيها والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه نجاتهم المعنى فمن أسس دينه على أثبت القواعد وهو الإيمان خير أمن أم أسسه على أضعاف القواعد وهو الكفر فيسقط صاحبه في النار وروي أنه حفرت بقعة في مسجد الضرار فروي الدخان يخرج منها لا يزال بنيانهم يعني المنافقين البانين للمسجد ومن شركهم في غرضهم وقوله الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الاشكال ريبة قال شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسن كامل أول رفع الإشكال هذا ليس إشكالا في التفسير، هذا رفع الإشكال في لا إزالة بنيان ومؤسسة الذي بنوا. هذه يعني فإذا كما يذكر في النكات البلاغية يعني هذا رفع الإشكال كما يذكر في النكات البلاغية ليس إشكالا في المعنى. ريبة قال شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بناء محسنين، ولما هدمه صلى الله عليه وسلم ازدادوا تصميما على النفاق، إلا أن تقطع قلوبهم. أي لا تفارق مريبة حتى تقطع قلوبهم بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار قرأ ناكم ابن كثير وابو والكسائي وخلف إلا بتجديد اللام على أنه حرف استثناء تقطع بضم التاء وبناء فعل المفعول وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بروات حفص أبو جعفر إلا بالتجديد كما تقدم تقطع بفتح التائي وقرأ يعقوب إلى بتخفيف اللام فجعله حرف جر تقطع بفتح التاء كابن عامر ومن وثقه وروي عنه أيضا بضم التاء خفيف من القط مختلف عن تقطع أو تقطع والله عليم بنياتهم حكيم فيما أمر بهدم بنائهم نتوقفون ونكمل مرة القادمة إن شاء الله والمرة القادمة ننتهي من قراءة تفسير سورة التوبة